فيها الفوائد والعبر وتناثرت منها الدرر مثل النخيل بحسنه يهدي لنا أشهد ثمر. فيها الفوائد والعبر وتناثرت منها الدرر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 ونتدارسه بيننا فأسأل الله تعالى ان يجعلنا ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة وتنزل عليهم السكينة وأن يذكرنا الله تعالى في من عنده أسأل الله أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم وما ذلك على الله تعالى بعزيز ايها لحبة الكرام كان نبينا صلوات ربي وسلامه عليه إذا جلس مع أصحابه قص عليهم من قصص الاولين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 امر نبيه صلى الله عليه وسلم ان يقص على اصحابه فقال الله فاقصص القصص لماذا لعلهم يتفكرون وقال جل وعلا كذلك نقص عليك من انباء ما قد سبق نقص عليك من نبا فرعون وقد سبقك نقص عليك من نبا موسى معه وقد سبقك نقص عليك من نبا عيسى نقص عليك من نبا داود وسليمان ولوط وشعيب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 هذه القصص التي قصها الله في القرآن والله يا أحسن القصص نحن نقص عليك أحسن القصص لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثاً يفترى أي قصة تسمعها من أي إنسان ربما تشكها القصة صحيحة أم كاذبة هل القصة وقعت فعلا أم أنه زاد فيها ونقص؟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 عندها تصبر أنت ايضا في الدعوة إلى الله إذا قرأت قصة النمرود وكيف تكبر وتحاور مع إبراهيم ايضا أنت عندما تتحاور مع أحد يكون عندك صبر كصبر إبراهيم عليه السلام عندما تقرا قصة عيسى مع قومه أو قصة شعيب مع قومه تأخذ منها العبرة وتطبقها في حياتك كل قصص القرآن فيها عبر إن تكلمت عن التجار استشهدت بقصة قارون الذي آتاه الله من الكنوز ما انما فاتحه لتنوء بالعصبة اولى القوه انت كلمت عن الشباب والشهوه والفتنه فتنه النساء والاختلاط ذكرت لزاما قصه يوسف عليه السلام مع امراه العزيز انت كلمت عن الدعوه الى الله تعالى والجهر بالحق ذكرت قصه مؤمن ال فرعون او قصه التي أوردها الله تعالى في قريه التي في سوره ياسين انت كلمت عن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 ولذلك سورة الكهف ذكر الله تعالى فيها اربع قصص ذكر قصة أصحاب الكهف وقد تقدمت معنا في درس سابق ثم ذكر قصة التي بين أيدينا اليوم قصة صاحب الجنتين وما فيها من عبر ذكر قصة موسى والخضر وذكر قصة ذي القرني من هو هذا الرجل الذي سنتحدث عنه اليوم؟ من هو صاحب الجنتين؟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 هل ممكن أن تقف أمام المرآة فيعجبك شكلك وتصيب نفسك بعين أو مثلا تركب سيارتك وإذا رأيت السيارة راسية على الطريق وما فيها مشاكل ممكن تصيب سيارتك بعين هل هذا ممكن أن يصيب الإنسان ماله أن يصيب نفسه هل ممكن الإنسان مثلا يصبح يتمرن في صاله رياضية ثم يحمل عدد من الأثقال بعدين, بعدين يعجب بنفسه كيف استطعت ان احمل هذا الثقل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 طلبت من النبي عليه الصلاة والسلام أن يطرد الذين هم من الضعفاء كخباب وعمار بن ياسر وبلاد وكانت قريش تقول للنبي عليه الصلاة والسلام تريدنا أن ندخل في الإسلام معك فيقول لهم نعم يقولون إذا نحن لا نتنزل أن نجلس في مجلس نسمع حديثك وفيه خباب وعمار أطرد هؤلاء فإذا طردتهم نحن يمكن أن, أن, أن نحضر عندك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 ثمره ما ينقص ولا شيء فلم لا تظلم منه شيئا ابدا واضافه الى ذلك اذا اراد ان يسقي الجنتين ما يحتاج يفعل كما يفعل غيره انه يحفر في الارض ويستخرج الماء من البئر ثم ياتي بعمال ويجعلون قنوات في التراب ويسكبون الماء يطلعون الماء من البئر ويسكبونه في القنوات ويجعلونها تمشي لا رب العالمين ريحه فجر بين الجنتين نهر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 فبعث ملكا على صورة رجل إلى أولهم إلى الأبرص والبرص كما تعلمون بياض مرض بياض يخرج في الجلد فيكره الإنسان وجوده في جلده فجاء هذا الملك إلى الأبرص سلم عليه وقال أنت ماذا تتمنى إيش أعظم أمني عندك في حياتك قال والله يا أخي أنا أتمنى جلدا حسنا أنا أتمنى أن يذهب عني هذا الذي حقرني الناس له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 نبينا عليه الصلاة والسلام كان من معجزاته مثل ذلك جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصبي قد تمعط شعره تساقط شعره إما بسبب ثعلبه أو مرض فمسح النبي صلى الله عليه وسلم على شعره وشفي وظهر له شعر حسد ومر عليه الصلاة والسلام ببئر قد نقص ماءها فاشتكوا إليه ذلك قالوا نحن حفرنا وتعبنا ونقص الماء فتفل صلى الله عليه وسلم فيها ودع الله أن يبارك فيها فانتفجرت بالماء الزلال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 نريد نفعل مثلهم حتى ما يكونوا أحسن منا عندنا ولد شعره يعني جيد بس نبغى يصير أحسن شوي قال جيؤوني بأي غلام أمسح على شعره قالوا فجاءوا له بغلام فمسح على شعره فتساقط شعره فصار أصلع قالوا وصارت جرية الولد هذا كلهم صلعان بسبب مسيلمه. قالوا ومروا به على بئر